الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد هذا فصل في ادب الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وهذا أعلى مرتب الأدب والأنبياء هم الكمل من عباد الله عز وجل المعصومون من خلقهم ولهذا ترى مواقف أدبهم نهاية ما يتصور من الكمال الذي ينشده الإنسان وتعرف مواقف أدبهم أول ما تعرف فيما قصى الله عز وجل عليه علينا في كتابه من شأنه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطالما أن يتأدى بأذاب الأنبياء هذه الأمة من باب أولى ويعرض ذلك أيضا فيما ورد من النقوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الباب قال الرازي في مفاتح الغيب أو كتابه المسمى بالتفسير الكبير مشيرا إلى قول موسى للخضر عليهما السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر يعني هو معلوم أن موسى أفضل من الخضر لأنه نبي رسول والخضر غايته أن يكون نبياً وهو الراجح أنه نبي لكن موسى أشرف وأفضل إلا أن هذا العلم الذي عند الخضر لم يكن عند موسى فطلب أن يتعلمه والقصة مشهورة في سورة الكهل وفي صحيح البخاري مما يتعلق بذلك أيضاً ومن مجموع هذين اقتنبط العلماء جملاً من الأدب قال رحمه الله فاحدها انه جعل نفسه تبعا له لأنه قال هل اتبعك يعني جعل نفسه موسى وهو الاكرم والاشرف والافضل تابعا لمن هو دونه لاجل سلطان العلم تواضعا لسلطان العلم قال هل اتبعك ثانيا انه استازن في اثبات هذه التبعيه فكانه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعاً لك وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. يعني نسبته التبعية إلى نفسي هذا أدب واستئذانه في هذا هذا أدب ثاني ثالثة أنه تعالى قال على أن تعلمني هو يقصد أنه تعالى يعني بيعتبر أن هذا من القرآن والأولى أن يقول أن موسى قال يعني أو قال الله تعالى على لسان فنسبة الكلام إلى قائله هنا أولى قال على أن تعلمني وهذا إقرار له على نفسه بالحاجة إلى ما عند أستاذه من العلم هنا يقول على أن تعلمني يعني هو محتاج إلى التعلم رابعها أنه تعالى قال أو نقول أن موسى قال مما علمت وصيغت من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله وهذا ايضا مشعر للتوضع كأنه يقول له لا اطلب منك ان تجعلني مساويا في العلم لك بل اطلب منك ان تعطيني جزءا من اجزاء علمك كما يطلب الفقير من الغني ان يدفع اليه جزءا من اجزاء ماله يعني مما علمت كأنه يقول علم كثير أنا أستأذنك في بعضه وهذا أيضا من الأدب خامسها أن قوله تعالى مما علمت اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم لم يقل مما تعلمت مما علمت يعني كأن الله تعالى هو الذي علمك هو ثناء على علم الخبر سادسها أن قوله رشدا طلب منه للإرشاد والهداية والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل فحصلت الغواية والضلال أن تعلمني مما علمت رشدا تابعها أن قوله تعلمني مما علمت معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به تعلمني مما علمت وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم لهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا أو يقول من علمني حرفا صرت له عبدا وهذا معنى مشهور ومعروف ثامنها أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغيش لا لاجل كونه فعلا لذلك الغير فإن اذا قلنا لا اله الا الله فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمه فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمه لاننا لا نقول هذه الكلمه لاجل انهم قالوها بل انما نقولها لقيام الدليل على انه يجب ذكرها أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى هل أتبعك؟ يدل على أنه يأتي بمثل افعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيًا بها، وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازع والاعتراض. يعني وجه ذلك أن المتعلم لفقد العلم جاهل بما يصلح، وليس عنده من التجارب والخبرات بما يصلح، فلا يتوصّل إلى الإفادة. إلا إذا تلم في أول الأمر لمعلمه بعد أن يكون أمنه على دينه وعلمه ويحتاج إلى التسليم المطلق له في خلال أو في إطار القواعد العامة والمعروفة شرعا وعقلا والمضبوطة شرعا وعقلا وليس أن يناقش من أول ما يدخل فأول ما لأنه فاقد لهذا هذا الذي قصده بقوله هل أتبعك يعني يكون هناك نوع من التسليم في أول الأمر وليس المنازعة والمناقشة ولهذا لما وقعت المناقشة والمنازعة من أول الأمر أنكر الخضر فقال هذا فراق بيني وبينك يعني لا يمكن وكان قد توقع هذا قال إنك لن تستطيع معي الصدر تاسعها يعني تاسع مجالات الأدب في قصة موسى مع شرفه حين نتعلم من الخضر أن قوله تعالى أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء وهذا من الأدب وهذا من التسليم للعالم أيضا أن يوافقه في عامة ما يظهر منهم، مما غلب على ظني أنه يعني مما يطلق الموافقة فيه ولم يقل أتبعك في مسألة كذا أنا محتاج منك فقط هذا الباب الفلاني هذا فيه إشعار بالتكبر وعدم الأدب عاشرها أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذي كلمه الله من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على كونه صلى الله عليه وسلم آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. يعني المقصود أن الخضر كان يعرف أن هذا موسى، ولهذا في أول القصة في صحيح البخاري قال أنا موسى. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل. ما موسى كثير؟ من سماه أبوه موسى قال موسى بني إسرائيل يعني موسى صاحب بني إسرائيل يعني نبيهم فأقر له بذلك ومع هذه المنزلة والشرف وأنه كليم الله سبحانه وتعالى إلا أنه تلطف في هذا الأدب على يعني آخر ما يتصور من الكمال يعني فكيف بمن دونه؟ كيف بأفراد الناس هنا يذهبون لكي يتعلموا؟ إذا كان هذا موسى ذهب إلى من هو أقل منه ومع هذا أظهر هذا الأدب فوجب على كل طالب علم أن يراعي هذا الأدب عموما وخصوصا مع من يتعلم منه وأن يتأثى بنبي الله موسى في أدبه مع القدر الحادي عشر أن تعالى قال هل أتبعك أو أن نوة قال هل أتبعك على أن تعلمني فأثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانيا أن يعلمه وهذا منه ابتداء في الخدمة وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم هل اتبع ومطلق المتابع بغض النظر عن أبواب العلم أو غيره هذا ابتداء بالخدمة كأنه إذا اتبعه سوف يعني يتأذب معه ويقوم بخدمته ثم بعد هذا قال على أن تعلمني يعني وفي ضن هذه المتابعة أن أستفيد علما الثاني عشر أنه قال هل أتبعك على أن تعلمني واحظ كل هذا الكلام في هذه الكلمات الخامس إثنى عشر أدباً من خمس كلمات هل أتبعك على أن تعلمني وهو اكتفى بهذه وإلا يعني لو أراد أن يشرح بقية الأدب في بقية القصة الطويلة لطال المقارب هل أتدعك على أن تعلمني فلم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئا كأنه قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم هذه مسألة مهمة لأن الناس قد يذهب لكي يتعلم ويكون له غرض آخر حتى بالعلم كما هو مشهور في كثير من معاهد العلم ومع الأسف من أجلها معهد القراءات قد يذهب بعض الناس يتعلم القراءة حتى يكون سيطا في الحفلات والمآتب ونحو وهذا مشهور يذهب في يضبط القرآن بالقراءات حتى هذا يقرأ في الإزاع وهذا أحسن أحواله وإلا قد يذهب يقرأ في المآتب ونحوها ويكون غنيا ومشهورا وقد يتعلمه لكي يعلمه باعتبار أنها حرثة مربحة يتعلم حتى يكون عنده ما ليس عنده غيره ويشترط يقول أنا يعني الختمة بكذا كذا ألف الختمة بكذا ألف الظاهر الأمر يتحلم العلم والقرآن لكن وراء ذلك مقاصد خبيثة ولهذا يعني لا ينبل هؤلاء لخبث مقاصدهم ولا يكون لهم سمت العلماء مهما كان عندهم بعض العلوم وبعض المعلومات لكن لا ترى عندهم سمت العلماء لأن العالم هو الذي يخشى الله ويخلص طلب العلم في أدائه ولهذا قال هل أتبعك على أن تعلمني يعني ليس له غرض إلا التعلم والانتفاع وليس المجرد. لم يقل لو هل أتبعك على أن أكون أعرف الناس بعدك بما عندك هذا مقصد خبيث مجرد أن يكون يعني إليه المنتهى في هذا الكلام وربما حدث نفسه بأن قال بعدين لما يموت الخضر يبقى أنا الواحد يبقى كده ملك ال. بعض الناس قد يعني يستهويه الشيطان بهذه الأمور لكنه قال لا أطلب على هذه المتابعة مالا ولا جاها ولا غرضا ولا عرضا من أعراض الدنيا وهذا كله يعني في نهاية ما يكون من الأدب وحسبك به أنه كلم الرحمن وقال الإمام المحقق ابن قيم الزوزية رحمه الله وهذا في كتابه مدرج السالكين في منزلة الأدب من تأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به يعني يقول من تأمل أحوال الرسل وجدها مشحونة يعني منتلئة بالأدب بكل كلمة وكل موقف لنبي من, من أنبياء الله ثم شرع عبد القيم تتبع بعض هذه الأحوال ومنها قال المسيح عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته ولم يقل لم أقوله وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب يعني فرق في الأدب بين أن يسأله الله يا عيسى ابن ماريا أنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلى هين من دون الله فيقول لا لا ما قلت هذا أجاب وجوابا صحيحا لكن أن يقول إن كنت قلته قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت من أول سبحانك كل كل فيها أدب إلى أن قال إن كنت قلته فقد علمته فرق بين الجوابين في حقيقة الأدب ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره قال تعلم ما في نفسي ثم ضرأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه فقال ولا أعلم ما في نفسك ثم أسمى على ربه وصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها إنك أنت علام الغيوب ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به لاحظوا هذا الحوار مهم جدا يعني طرفه كل نصارى العالم الذين يعني حرفوا ديانة المسيح والطرف الآخر المسيح فالمسيح يواجه هؤلاء الزميع الذين قالوا بالتثليف و الأقانيم الثلاثة وأن المسيح رب وأنه ابن ونحو ذلك هذا كله في هذه الكلمات يرد عليهم بألطف ما يكون من الأدب ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربك ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد وفاته لطلع عليه عليهم ان الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاه بالاطราย عليه فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ثم وصف وصفه بان شهادته سبحانه فوق كل شهاده واعم فقال انت على كل شيء شهيد ثم قال ان تعذبهم فانهم عبادك وهذا من ابلغ الادب مع الله في مثل هذا المقام اي شان السيد رحمه عبيده والاحسان اليه وهؤلاء عبيدك ليس عبيدا لغيرك يعني في تعرض لنفسه ليس عبيدا لي ولا لغيرك انما عبيدك فاذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا انهم عبيد سوء من ابخس العبيد واعتاهم على سيدهم واعطاهم له لم تعذبهم لان قربة العبودية تستدعي احسان السيد الى عبده ورحمته فلماذا يعذب ارحم الراحمين واجود الاجودين واعظم المحسنين اشتاء عبيده لولا فرط عتوهم وابائهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب وقد تقدم قوله انك انت علام الغيوب اي هم عبادك وانت اعلم بسرهم وعلى فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه فهم عبادك وانت اعلم بما جنوه واكتسبوه فليس في هذا استعطاف لهم كما ظنه الجهال لان الموقف ليس موقف استعطاف وانها موقف موافقه غضب الرب سبحانه وتعالى قال ان تعذبهم فانهم عبادك فليس في هذا استعطاف كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية وإنما هو إقرار واعتراف وسناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحاله واستحقاقهم للعذاب ثم قال وإن تغفر لهم هذه الصورة الثانية فيما لو لم يعذب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى يعني قد يكون متبادل لك أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لكن أكثر أدبا أن يقول فإنك أنت العزيز الحكيم فلم يقل الغفور الرحيم هذا من مقامات الأدب فإنه قاله في وقت غضب الرب عليه والأمر بهم إلى النار فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعه بل مقام براءه منهم فلو قال فانك انت الغفور الرحيم لاشعر باستعطافه ربه على اعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم المقام مقام موافقه الرب في غضبه على من غضب الرب عليه فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسال بهما عطفه. ورحمته ومغصرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم الله أكبر الله أكبر لو فهمت هذا الكلام. الله أكبر لو لو تسموه ولا حوله الأقوة إلا بالله والمعنى إن غفرت لهم فمغصرتك تكون عن كمال القدرة والعلم ليست عن عجز عن الانتقام منه ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمه وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إثاءته إليه والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم وكان ذكر سيد الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. فإن تعذبهم فإنهم عباد يعني ولا حق لهم عندك وقد أساءوا وهذا مقتضى العجل وأنت المحمود على كل هذا وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عن عزة وحكمة تغفر لا عن يعني ضعف أو عجل أو نحو ذلك ولم يقول وإنك أنت فإنك أنت الغفور الرحيم حتى لا يقف أنه يقف في صفهم في موطن يغضب الله عز وجل فيه فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم كأنه يطلب الشفاعة لهم في موطن هم مشركون بالله عز وجل والله عز وجل أغضب ما يكون عليه فلم يقف هذا الموقف فإنما قال وإن تغفل له فإنك أنت العزيز الحكيم وفي بعض الأثار حملت العرش أربعة إثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وإثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يقترن كل من هتين الصفتين بالأخرى كقوله والله عليم حكيم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا هذه إشارة من ابن القيم إلى بعض أداب المسيح وأنت تراه من أول الطريق كل لفظة اختارة بعناية وكل يعني كلمة فيها من الأدب وله أداب أخرى في غير هذا الموطن بل وفي هذا الموطن لم يقصد استقصاؤها قال وكذلك يعني ومن الأدب كذلك يعني كذلك الذي تقدم من الأدب في شأن المسيح، كذلك كان شأن إبراهيم وكذلك قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبيه الذي خلقني فهو يهدي، يعني في معرض امتنانه على ربه وثنائه عليه الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويثقي وإذا مرضت فهو يشفي ولم يقل وإذا أمرضني حفظا للأدب مع الله مع أنه مقتضى الكلام أنه ينسب الأفعال إلى الله الذي خلقني، فهو يهدي، والذي هو يطعمني، ويسبني، ويمرضني ويشفي. هذا معنى الكلام نسبة الأفعال كلها إلى الله هذا صحيح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أفعال العباد من خير وشر. لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الأدب. فلم ينسب له الأفعال التي ظاهرها يعني ما يكرهه العبد مع أنه خالقها في الحقيقة لكن تأدى قال وإذا مردت فنسب المرض إلى نفسه وإذا مردت فهو يشفي حفظا للأدب وكذلك قول الخضر يعني ومثل ذلك أيضا من الأدب أدب الخضر عليه السلام في السفينة قال فأردت أن أعيبه فلم يقل فأراد ربك أن أعيبه فقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهم يعني في الكلام الحسن. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم وفي السفينة لأن فيها عيبة قال فأردت أن أعيبة فنسب إرادة العيب إلى نفسه. مع أنه في الآخر قال وما فعلته عن أمري ومع هذا لم ينسب إرادة العيب إلى الله سبحانه وتعالى هذا لمراعاة الأدب وكذلك قولوا مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ولم يقولوا أراده بهم ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشاد يعني في الرشاد قالوا أراد بهم ربهم رشرة وفي الشر قالوا اريد مع أن الله عزيز الخالق هذا وهذا هذا كله ادب وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم يقل أطعمني وهذه ألف أدق وأبعد غورا في الأدب حتى أنك تحتاج أن تقرأها كم مرة حتى تفهمها رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير هو يطلب من الله عز وجل أن يعطيه وأن يطعمه لكنه تلطف بقدر ما يستطيع فلم يسأل بطريقة مباشرة رب أطعمي وإنما وجد من الأدب أن ينزل بالله عز وجل حاجته عن طريق إظهار الفقر ومن جملة هذا الفقر فقره إلى أن يطعمه قال رب إني لما أنزلت إلي من قير فقير متأمل الموقف الذي قال فيه هذا طريق من بلده وليس له مأوى يؤويه، وليس عنده يعني شيء يطعمه. واتفق أن رأى يعني تزاحم الفتاتين، فأخذته الشهامة والغيرة، ويعني كان ما كان من سؤاله لهما ما خطبكما ولما يعني تعللت بخشة مخالطة الرجال، فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل يعني بعد التعب والمزاحمة. وقد بلغ به الجوع منتهى مع الخوف مع البلاء والكرب ومع هذا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني أنا فقير إلى يعني عطائك وإنعامك وإتحافك هذا أبلغ في الأدب مما لو قال اللهم اطعمني وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي فرق في الجوابين او فرق في الادب بين الجوابين يعني لما انكر الله عز وجل عليه الم ان عن تلك الشجره واقل لكم ان الشيطان لكما عدو مبين كان يمكن أن يجيب يقول الله قدر الله وما شاء فعل وماذا نفعل وقد كتبنا كتبت علينا ذلك وقضيته علينا ولا مخرج لنا من يعني قضائك وقدرك كان هذا ممكن يكون جوابا لكن أين من هذا جواب آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا فنسب الخطأ إلىنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر يعني وليس لنا إلا عفوك وحده ولهذا ارتفع آدم بهذا الأدب بينما الذي عصى معه مشاركة في وقت من الأوقات إبليل لم يلزم الأدب ولما لم يسلك الأدب ف يعني كان ذلك من سبب شقائه وسلوك الأدب كان سبب رفعه آدم عليه السلام إذن ليس الإشكال في المعطين. عصى آدم ربه وعصى إبليل لكن ترطب، لكن أدب مستعمل الأدب، فثم جت به ربوه، فتابع عليه وابليس لم يستعمل الأدب، فما زال في يعني خسارة وتراجع إلى يوم يبعثون. أفق، أفق. هذا كلام في غاية الأهمية. فقال يوب عليه السلام: ما السني الضر، وأنت أرحم الراحمين. ولم يقل فعافيني واشفيني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضروب وأنت أرحم الراحمين ولم يقل فعافيني واشفيني يعني توسل بمزيد من الأذب <تصفيق> وقال يوسف لابيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يعني لما جمعه الله عز وجل واخوتهم في اخر القصة وفي اخر الصورة وجمعهم الله على وجه اظهر فيه عزة يوسف وسعد ملكه والسلطانه والتمكين له في الارض وجاء يعني يطلبون المير والطعام وقد بلغ بهم الفقر والحاجة هذا قد انتصر عليه وصار له شأن وهم يعني محتاجون الى اصاقه وعونه وفي هذه اللحظة كان يمكنه ان يصف الحسابات القديمة لان حسابات حقيقية علاستم الذين فعلتم كذا وكذا تذكرون ما كان منكم انا تضعوني في الجب تريدون ان تقتلوني وتكذبون على ابي وتفعلون وتفعلون ولصاحب الحق بقاش كانوا يقولون الله معك فق انت لم يعني تكترك لكن أين منها هذه مقاماتنا نحن بالله لكن مقامات الأدب التي ينتزمها النبي ألطف ما يكون من الأدب وقال يا أبا في هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن ذي إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجو حتى الكلمة التي يقولها فأخرج إخوته كالشعرة من العدي لما أراد أن يذكر بعض بلائه ليذكر إحسان الله إليه برفع البلاء اختار البلاء الوحيد الذي إخواته لم يشاركوا فيه وهذا من الأدب قال إذا أخرجني من السجن فقصة السجن إخواته يعني ليسوا طرفا فيها ولو قال أخرجني من الجب صباهم العرب بعد أن جاء من الجب بدل القصة صعدنا نعم لكن قال إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب حفظا للأدب مع إخواته وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب تفتيا يعني استعمال الفتوة والفتوة يعني أخلاق الكرام ويعني أصحاب المعالي من الأمور إخف أصحاب السفاسف إذا وقعت تحت يده لابد أن يعصرك ويستفيد ويتشفى ويعني يحاسب على الحسابات القديمة لكن من الفتوى العفو والتغافل عن بعض ما كان ألا يخجي بما جرى في الجب وقال وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاج وهم جاءوا لكي يطلبون الميرة فتصف. فأوفي لنا الكيل وتصدق عليه مسنا وأهلنا الضر يعني جايين فقراء يحتاجون إلى الطعام كغيرهم من أهل الدنيا في ذلك الوقت ويوسف هو العزيز الآن الذي بيده خزائن نصف فالجولة محسومة له ومع هذا يعني أكثر ما يكون توضعا وأدلا قال وجاء بكم من البلد يعني أنتم جئتم من بلاد إلى بلاد فقط ولم يقل لماذا وإلا كان ينقى يقول رفع عنكم جهك احمدوا ربنا أن يعني مقدتم ما تأكلون نعم أدبا معه وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضبه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه فقال من بعد أن نذر الشيطان بينه وبين إخوته الله أكبر أضاف ما جرى بينه وبين إخوته إلى السبب وش طالب سبب ولا بد لكن لم يضفه إلى المباشر للسبب والمباشر للسبب أقرب من السبب يعني ما قال من بعد أن كنتم حريصين على قتلي ومن بعد أن يعني كذبتم على أبي من بعد وهذا صحيح لكنه قال من بعد أن نذر الشيطان فنسب سبب الإشكال إلى طرف ثالث حتى لا يحرجهم فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله والدلاء عليه يعني كمان الأدب هذا مقام عالي لكن نحن مقامنا أن يعني نتحسس هذه المعاني وأن نصيب منها شيئا نأخذ منها شمه تظهر في بعض سلوكنا في بعض يعني الفاظنا في بعض مواقفنا نراعي مثل هذا وإلا يعني العقل يعني يكاد يطيش في مقامات الأدب التي تظهر في مثل هذه المواطن من أدب يوسف أو يعني أدب المسيح أو أدب موسى فكيف لو رأيت أدب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكملهم في ذلك أدبا هذا يعني من العسير أن يستقفى وأن يعني يحفر لكنه يشير إلى شيء منه قالوا من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفطر عورتها وإن كان خاليا لا يراه أحد أدبا مع الله يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمين يعني لا يراها أحد إلا من جاز له ذلك فقال الرجل سؤالا هل أحدون يكون خاليا يعني ممن يحفظ عورته هو وحده لا يراه أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق وأن يستحيا منه يعني حتى ولو كنت خاليا لا ينبغي أن تظهر عورتك هذا ادبا مع الله سبحانه وتعالى من حفظ الادب مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه واجلاله وشدة الحياة منه ومعرفة وقاره يعني يصل تدرجة الادب الى مثل هذه المقاوة ان تتقدم مع الملك الذين مسجلون الحسنات والسلام لا, لا لا لا يأتيكم مني شر أبدا لا يعني ارهقكم جماعا على الشمال لا الا على اليمين هذا شرف لهم ولنا وللجميع كتابة الحسنات، نعم. كذلك يعني حتى لو كنت خالية تستشعر هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى إلى أن قال رحمه الله يعني في هذا الباب المبارك وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه يعني في سدره المنتهى فغشاها ما غشى، نعم. قال ما زاغ البصر وما طغى، يعني هذا من أعلى مقامات النبي وابو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره يعني صدروا باب الأدب موقف نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله من العلى حتى أنه سمع تصريف الأقلام وبلغ مبلغا لم يبلغه جبريل أمين الوحي وأمين السماء وهذه يعني فرصة لم تتح لأحد قبل هذا ولا بعده وبينما هو فيها لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم راع أعلى مقامات الأدب ماذا غضب فر وما طغى يعني ما ماذا يملة ولا يطر ملتفت حتى يرى ما هنالك والله ما كان الواحد عمره وجيء ثاني ولا ينظر ماذا ولا طغى يعني ما تجاوز ما حد له وما قدر له وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما راه وهذا كمال الأدب والإخلال به يعني لو أخلى بهذا الأدب أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طويان ومجاوز فكمال إقبال الناظر على المنظور ألا يصرف ضفره عنه يملة ولا يصرف ولا يتجاوز هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام من تيمية قدس الله روحه وهذا أيضا من أدب المصنف قولي عن المقام هذا الاستنباط ليس من عندي وإنما هذا حصلته من صحبة شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله هذا من الأدب وفي هذه الآية أسرار عجيبة وهي من غوامض الآداب اللائقه لأكبر البشر صلى الله عليه وسلم تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره فالبصيره مواطئه له وما شاهدته بصيرته فهو ايضا حق مشهود بالبصر فتواطى في حقه مشهد البصر والبصيرة ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رآه أثتمارونه على ما يرى أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره ولهذا قرأها أبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رآه تجديد الزال أي لم يكذب الفؤاد البصر يعني لم تكذب البصيرة البصر بل تواطأت بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا وقرأ الجمهور ما كذب الفؤاد بالتخفيف وهو متعد وما رأى مفعوله أي ما كذب قلبه ما راته عيناه بل واطأه ووافقه فلمواطأة قلبه لقالبه، وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته الله لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيطرى ولم يمل عن المرئي فيزيغ بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب في الاقبال على الله والاعراض عما سواه فانه اقبل على الله بكليته وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان وكلاهما منتف عن قلبه وبصره فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله الى غيره ولم يطغا بمجاوزته مقامه الذي اقيم فيه هذا كله محمول على أن قوله ما زار البصر وما طغى ونحو ذلك على قول ابن عباس أنه رأى ربه بعين قلبه وليس يعني بعين بصره وفي بدعه قول الثاني المشهور وهو قول الجمهور وتقطعا معنا في التفسير أنه رأ جبريل عليه السلام لكن كان من محمول على القول الأول قال وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحق فيه سواه يعني لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام غيره لأنه أشرف الخلق بأبيه ووأمه صلى الله عليه وسلم فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع محمد الله أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه فوقه. ننظر بالمقارنة لعلك يعني الكلام الماضي في شأن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أثلت منك الخيط ربما أليس كذلك؟ نعم نعم نعم ليس كذلك أحد أو بل حتى لو كان يرجع الخيط مرة أخرى بالمقارنة يقارن بين هذا الموقف في كمان الأدب وبين مطف غيره من إخوانه صلى الله عليه وعلى النبي قال فإن عادة النفوذ إذا أقيمت في مقام عال غفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ألا ترى أن موسى عليه السلام لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية يعني لما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه موسى شعر بعد أن أنا صرت الكليم فبالمره قال ربي ألي أنظر إليك ما تكلمت قال لن تراني فحجب عن هذه ولم يعطى إلا ما قدر له أين هذا من موقف نبينا صلى الله عليه وسلم لما اقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤيا وهذا ليس عيبا هذه همة لكن أعظم من هذه الهمة يعني ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم من كمال مراعاة العدد ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة يعني أبدا لا والله ما تجاوز ما يعني أقيم فيه من مقامه ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد. يعني ربما لو سأل قيل كفهت لكن لما تأدب جعل يرتقي يرتقي فما وقف أمامه شيء حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موت ربه فيه وهذا يعني نوع من إذلال المحب وقال يقول بني إسرائيل إني كريم الخلق على الله وهذا قد جاوزني وخلفني علوا يعني سبقني في الفضل فلو انه وحده ولكن معه كل امته يعني موسى عليه السلام يغبط هذه الامه فيغبط نبيها كما جاء في بعض الروايات ان غلاما يعني بعث بعده في فرق السن والزمان يدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل من امتي وهذا يدلك على يعني شرف هذه الامه وشرف نبيها النبي هو امي صلى الله عليه وسلم وفي روايه البخاري فلما جاوزته بكى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاولته يعني موت قيل ما يبكيك قال ابكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة ولم تقف به دون كمال العبودية همه ولهذا كان مركوبه في مستراه يسبق خطوه الطرف مركوبه يعني البراق في مستراه حين أسرى به يسبق خطوه الطرف هذا ترص البراق أنه يسبق خطوه الطرف يعني نشوف تنظرك إلى آخر ما يكون فخطوة البراق أبعد وأسرع من هذا ولهذا أسرى في ليلة صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه يعني السرعة من البراق تشاكل سرعة همة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه في الأدب انتقلبك لسه ثابت ولا بدأ يتهزه وتحرك إذا ما تهزش وما تحرك إذا مات تحرك تحرك بقلب حتى يعني لا. ويضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه وبعد شأوه الذي سبق العالم اجمع في سيره فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخوا عن محل معرفته فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال ادبه مع الله سبحانه وتكميل مراتب العبودية له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الصباق وجاوز صدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين وانصبت إليه هناك أقسام القرب صبابا انصبت إليه أقسام القرب كل أنواع التقرب انصبت سكبت عليه سكبا وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا وأقيم مقاما غضطه به الأنبياء والمرسلون فإذا كان في المعاد يعني ويوم القيامة أقيم مقاما من القرب ثانيا يغضطه به الأولون والاخرون المقام المحمود والشفاع لنبينا صلاتنا واستقام هناك على الصراط المستقيم من كمال أدبه مع الله ما زغى البصر عنه وما طغى فأقامه في هذا العالم على أقوى من صراط من الحق والهدى وأقتم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم فقال ياسين والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة صراط الحسي في الدنيا هذا على الصراط المعنوي في الاخره أقامه على الصراط الحسي يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزونه إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فما يكون الأدب الأدب الأنبياء طبعا تكون المقامات يعني في غير ما يتصور من العلوم هل أن أنت تنزل بعنقك وتحاول يعني تعتذل بعد أن دق العنق وأنت تتطلع إلى مثل هذه المقامات لكن هل المقصود لاستمتاع نحن استمت... استمتعنا فعلا هل المقصود الاستمتاع بهذه المعاني النظرية؟ خذت اذا وخسرت لا. لكن المقصود يعني ان تقبس قبسة او تقبس قبسة من هذا الخير فتصبغ بها ادبا و... رفعة وحسن ويكون هذا أدبا مع الله عز وجل أولا ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع العلماء وهذا عنوان البحث ومع يعني الكبير والصغير ومع عموم الناس هذا الذي ينسى الله عز وجل أن يوثقنا إليه فلا حول ولا قوة بالله